قل هل من شركائكم يبدؤ الخلق ثم يعيده قل لله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأنا تأفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل لله يهدي إلى الحق أَفَنَأَيْهَدِي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 تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَتَفصيلَ كِتَابِنَا رَيْدَةً لِلرُّدِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم وَادْعُوا مَنِ, استطعتم من دُونِ اللَّهِ إن كنتم صَادِقِينَ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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُبَرِّئُنَ مِنَ الَّذِي أَعْمَلُ وَأَن بَرِئُنَ مِنَ الَّذِي تَعْمَلُونَ وَمِن هُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ فَأَن تَتُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ